على اي حال خرجت النتيجة في المرحلة الاولى 57% قالوا نوافق على الدستور من اجل بناء مؤسسات الدولة من اجل ان نخرج من هذه الحلقة المفرغة من اجل ان تقوم بلدنا من كبوتها و43% قالوا لا لا نرضى على هذا الدستور ليه لا ترضى على هذا الدستور؟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 قبل الانتخابات قالوا لا وبعضهم قبل أن تبدأ الانتخابات قالوا مزورة يا عمي لسه ابتدأتش قالوا مزورة وبعضهم مع الساعات الأولى من يوم الاستفتاء بالأمس قالوا هذا الاستفتاء باطل وهذه الانتخابات باطلة ليه؟ قال لأن المشرفين على الاستفتاء معظمهم ليسوا من القضاء معظم اللي بيشرفه في اللجان معظمهم ليسوا قضاء ليسوا قضاء يعني الشرطة وقفة تحت في اللجنة والجيش بيحيط باللجنة من كل مكان هو واحد بلغ من الجرأة انه يعد من الشرطة ومن الجيش ويدخل في اللجنة ويقول ويعني يقول انا قاضي وهو ليس بقاضي هذه شائعة قال بعضهم إن المشرفين على الاستفتاء معظمهم ليسوا من القضاء ولذلك رد رئيس اللجنة الانتخابية المستشار زغلول البلشي على هذه الفرية وهذه الأكذوبة وهذا الإفك وهذا البهتان الذي قاله بعض الإعلاميين المعروفين بمواقفهم أرجو من الأستاذ ياسر يعرض لنا شيئا من مقطع سيادة المستشار زغلولي البلشي سيادة المستشار قلتلي ان انت وعدت بانه الناس تسيب حصار المحكمة الدستورية بس لسه المحكمة محاصرة حتى الان لا يا بشر لا مش محاصرة ولا حاجة لا خلاص فعلا لا مش محاصرة ولا حاجة والكلام ده من ساعة ما قلتلك واتركت الحصار ما هو انت خلي بقى يا سيد مشار نقله على الجنب التاني يعني ما ينقله وقتين في الشارع بقى نهامية المهم انهم سكوا الحسار بالحوالين المحكمة يعني الوقت المحكمة الدستورية العليا ليست محاصرة لا ليست محاصرة خال ليست محاصرة خال لا انا في مقطع اخر يسألوا بيقولوا بيقول اللي بيشرفوا على اللجان ليسوا من القضاء انا اريد ان اسمع عرضوا لعله عندكم ان شاء الله موجود نرجو الاستاذ ياسي لعرضوا لنا ان شاء الله طيب على اي حال من الخيوط الاولى من من الساعات الاولى للنهار بالامس بدات حرب الشائعات ومن قبلها حرب ضروس ورق بتوزع في اشارات المرور لا للدستور ليه عشان كذا وكذا وكذا وكذا ووضعوا فيها اشياء ليست في الدستور اصلا افتراء واكاذيب وإذا أخذت ورقة وسألت الذي يعطيك إياها طب أنت قرأت الدستور يقول لك لأ طب انت قلت لأ ليه يقول لك عشان كذا وكذا تقولوا طب الكلام ده فين في الدستور يقول لك ما عرفش مش موجود أوهام أساطير بعض رجال الإعلام حقيقة غسلوا أدمغة الناس وزوروا كثيرا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 يعني يؤشرون عليها بالموافقة او بالرفض معظم البطاقات غير مختومة برضو مستشار زغلول البلش رد على هذه الافتراءات الاي أي بطاقة غير مختومة القاضي يوقع عليها فقط وتعتمد ونحن شاركنا والحمد لله قال بعضهم ان بعض القضاء كانوا يتعمدون التأخير والزحام عظيم ويقول لك في بعض المناطق الريفية اللي تبعهم الناس بتخش بسلاسة والعجلة دائرة وموضوع ينقضي بسرعة هنا في اللجان بقى المصر في مصر الجديدة مثلا في عارف في المانيال مثلا في كذا في كذا يقول لك بيتعمدوا التأخير طيب الانتخ... الانتخ... الاستفتاء امتد ساعتين من سبعة لكسعة الانتخ... ومن بعد تسعة من تسعة لحضاشر وانا كنت امر بقدر الله في طريقي على بعض اللجان بعد الساعة الثامنة والتاسعة والله امرت على لجنتين لم ارى احدا بالخارج خالص بل على الهواء مباشرة كانت بعض اللجان تجلس يجلس فيها القاضي ومعه من يساعده على الهواء مباشرة بالنصف ساعة والساعة لا يدخل عليهم احد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 ولسه هتقول لي مزورة يا أخي أين حمرة الخجل يا أخي رحم الله زمان ثلاث تسعات تسعة وتسعين في المية ولما كان النظام السابق بيتواضع أحيانا كان بيأخذ له تسعة وتسعين في المية وخمسة من عشرة وستة من عشرة يا راجل سبعة وخمسين في المية موافقة وتلاتة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 او الفوضويات ومن خلال الانترنت والشبكة العنكبوتية